بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م مين ص ا د كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن و في صدرك حرج منه لتنذر به وذكري للمؤمنين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 يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 وبينهما حجاب وعلى ا ل أ ع ر ا ف رجال يعرفون كلا بسيماهم و ل ا د و ا اصحاب ا ل ج ن ة انسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهاؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه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 ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون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 ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في ديرهم جاثمين الذين, الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن لم ل ي غ و فيها ل ذ ك ذ ب شعيبا ا ك ن و هم القاسرين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 وقالوا مهما ت أ ت ن ا به من آ ي ة لتسحرنا بها فما نحن لك ب م ؤ م ن ي ن ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويوفن لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه ربان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره إ ل ي ه قال ب ل أ ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 والدار ا ل آ خ ر ة خير للذين يتقون افلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين